سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا دلوك الشمس وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَنًا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَذِّبَ 117. ويأمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا 118. عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن